فَلَمَّا جَاءَهُمُ سَبَأَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى جميعنا بهذا في آبائنا الأولين